بسم الله الرحمن الرحیم تاسیم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 بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاءن ديا أمبركما في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أن الله عزيز الحكيم وألقي أصواك فلما رأها تهتزك أنها جنة ولا مدبرهم ولم يعاقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور الرحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قومها فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود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 ايمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني أن اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحت به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم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 قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهد يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا الله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم من السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنَوْا بُيُوتَ شَجَرِهَا الله تُعْشَوْا بِهِ ۖ آلِهَةٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَفْتَرُونَ ۚ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْمَحْرَيَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَيْنَمَا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 إذا والله مدبرين وما أنت تبهاد العمي عن ظلالته من تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنْهُمْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا قَالُوا كَذَبْتُمْ بِآيَاتِنَا بها تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُم كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ والنهار مبصرا إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحابس الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير مما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجدون إلا